أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأن تنحوا ومن من النام يحكم أو كفارة, أو كفارة طعام مساكين أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى ومن حاذ فينتقم الله منه